إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إن إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم قعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم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 هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سنة مُتَّسِعٌ وَاسْتَبْرَقٌ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِينِ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم تظلم من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإن 114. يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون 115. فارتقب إنهم مرتقبون